بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين وما بعد ثم الجهالة وسببها أن الراوه قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنف فيه الموضح وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وفيه الوحدان أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق فالاول لا يقبل صاحبها الجمهور والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي أو طارئا فالمختلط ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل من مجموع الجهالة أطرى الجهالة الوجه الثامن الجهالة ما المراد بالجهالة وما هي أسبابها وما هو المبهم وما حكم روايته وبأي شيء استدل على معرفته وما الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال وما حكم روايتهما المراد بالجهالة عدم معرفة عين الراوي أو حاله بألا يعلم فيه تعديل أو تجريح هي عدم معرفة عين الراوي أو حاله بألا يعلم فيه تعديل أو تجريح وأسبابها ثلاثة الأول كثرة نعوت الراوي من اسم أو كنية أو لقب أو حرفة فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به فيحصل الجهل بحاله ومن امثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر وسماه بعضهم محمد بن السائب وكناه بعضهم أبا النظر وبعضهم ابا سعيد وبعضهم أبا هشام فصار يظن أنه جماعة وهو واحد الثاني أن يكون الراوي مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه الثالث أن لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه كأن يقول أخبرني رجل أو بعضهم أو شيخ ويسمى المبهم فالمبهم هو الراوي الذي لم يسم وحكم روايته الرد ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح كان يقول أخبرني الثقة لأنه قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره والجرح مقدم على التعديل عند تعارضهما ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها والفرق بين مجهول العين ومجهول الحال وأن مجهول العين من فرد بالرواية عنه شخص واحد وحكمه كالببهم إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه أو من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك أما مجهول الحال فهو أن يروي عن رجل اثنان فصاعدا ولم يوثق ويسمى مستور الحال قد قبل روايته جماعة من غير قيد وردها الجمهور قال ابن حجر والتحقيق أن رواية مستور الحال ونحوه مما فيه احتمال العدالة وضدها لا يطلق القول بردها ولا بقبولها بل يقال هي موقفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين ومثله من جرح بجرح غير مفسر الوجه التاسع البدعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وجه عن فراوي يعني عشرة وقد مر سبعة منها في الدرس الماضي أو الدرسين الماضيين أو في الدرس الماضي وهذه السبعة يعني بقي منها ثلاثة يعني ثمان من هذه منها الجهالة والجهالة هي مع عدم معرفة عين الراوي أو حالة معرفة عين الراوي أو حالة عدم معرفة عين الراوي أو حاله بأن يعلم فيه تعديل أو تجريح عدم معرفة عين الراوي أو حاله بحيث لا يعرف فيه جرح ولا تعديل يعني هذا هو المجهول يعني عينه يعني أو حاله بعد ما تعرف عينه يعني فلا يعرف فيه جرح ولا, جرح ولا تعديل و بعده بعد نعرف بعد التعريف أسبابها أسبابها ثلاثة نعم. الأول كثرة نعوت الراوي أسبابها ثلاثة أول كثرة نعوت الراوي بحيث يعني يكون يذكر باشياء متعددة كثير منها لم يشتهر به فإنه إذا ذكر بغير ما به صار مجهولا إذا ذكر بغير ما استهر به صار مجهولاً. وإذا ذكر بما استهر به كان معلوما يعني فإذا كثرت نعوته كثرت يعني آآ آآ يعني كنا أو كثرت ألقابه أو كثرت أنسابه يعني بان يقال هو ابن فلان قال حدثنا ابن فلان فلا يذكر اسمه أو يعني يذكر بكنيته يعني دون اسمه أو يذكر بلقبه دون اسمه فإنها إذا كثرت نعوته فإنه يعتبر مجهولا ومثلا لذلك الكلبي محمد بن السائب الكلبي الذي يعني يذكر أحيانا بنسبته هلابيثة يقال ابن السائب وأحيانا يقال يعني حمد بن السائب وأحيانا قال ابو فلان وثاني قال ابو فلان وتعددت يعني الأشياء التي يذكر بها فإنه إذا ذكر بغير المسترد يكون مجهولا فإنه يكون مجهولا و... وبذلك لا تعرف أقول لا يعرف عينه ولا يعرف شخصه بحيث أنه ذكر فيه ف... فاذا مر يقول ما نعرفه لا نعرف من هو, من هو هذا أو, أو لا يعرف هذا ولو ذكر بالشيء الذي اشتهر به لا عرفه, لا, عرفه لا عرفه يعني لا عرف بذلك لو ذكر بغير ما اشتهر به فاذا هذا من أسباب الجهالة يعني كثرة النعوث وثاني ان يكون مقلا يعني ألا يروي عنه الا واحد وثانيا السبب الثاني ان يكون الراوي مقلا من الحديث فلا, يكون مقلاً من الحديث فلا يكثر مقلا عنه يعني ف يعني ف ف ف ف له الجهاله يعني بان يكون حديثه قليل يعني لا ياتي الا نادرا يعني مو مثل الناس الذين يتكرر ذكرهم الرواة الذي يتكرر ذكرهم ياتي ذكره النادر قد لا يأتي ذكره في الكتاب للمرة واحدة قد يأتي ذكره في الكتاب للمرة واحدة يعني فلا, يعني فلا يعرف فلا يعرف قد صنف في ذلك يعني صنف في ذلك الوحدان هنا لم يذكر في, ال... في شرحكم لم تذكروا هذا ذكره الحافظ في الله نعم ايش؟ قلتم الثالث الثاني ي... أن يكون الراوي مقلا من الحديث فلا يكثر الأقض عنه وهذا وهذا الذي يعني يعنى بهذا يعني صاحب الخلاصة صاحب الخلاصة في تذيب الكمال تذ خلاصة تذيب تذيب الكمال خزرجي هو الذي يعنى بهذا عندما يترجم من قال له فرد حديث وهو له فرد حديث يعني أن المقل يعني ما يأتي لا يروح إلا حديث واحد أو حديثين فيأتي يعني ذكره نادراً ويمر يعني يكون مروره على يعني على في, في القراءة أو في الاطلاع على الكتب يعني يأتي بالندرة فهذا من أسباب الجهالة يعني بخلاف الذي يكون معروف يعني باستمرار ويأتي ذكره باستمرار فإن هذا يكون معروفا لكن من أسباب جهالة الراوي أن يكون مقلا من الحديث فياتي ذكره في النادر فلا يكون معروفا الثالث أن لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه كان يقول أخبرني رجل أو بعضهم أو شيخ ويسمى المبهم وهذا هذا المبهم يعني المجهول يعني يذكر قال يعني لا يذكر حتى اسمه ما يذكر وإنما يقال حدثني رجل أو حدثني فلان أو يعني يعني يعني يذكر يعني ب بالوسط عام يعني كونه رجل أو كونه فلان يعني هذا يسمى المبهم هذا يسمى المبهم وهذا يعني إنما تعرف حاله إذا جاء من طريق أخرى أو يعرف يعني شخصه وعينه وحاله إذا جاء مصرحا به لأنه في بعض الأحيان أو في بعض الطرق قد يأتي الرجل يعني مبهم فيقى الرجل ولكنه إذا فتش عنه ونظر في الطرق المتعددة قد يكون مسمى فيها فيكون ذلك المبهم سمي فيكون ذلك المبهم سمي وقد يلف في ذلك يعني المبهمات يعني بحيث أن من يأتي ذكره على هذا الوصف يأتي توضيحه بأن يقول هو فلان, هو فلان يعني في الذي جاء في إسناد حديث يعني هو فلان لأنه جاء في بعض الطرق تسميته جاء في بعض الطرق تسميته نعم حكم روايته الرد نعم حكم روايته الرد يعني هذا الذي مبهم لأن يعني لا يعرف من هو لأن ولا يعرف لأن من شرط قبول الراوي أن يكون محتجا به بأن يكون ثقة أو صدوقا يعني بأن يكون حديثه مما هو صحيح أو مما هو حسن فإذا كان يعني غير معروف فإنه يكون مجهولا وحديثه يكون مردودا حتى يعرف فإذا عرف زال زالت الجهالة بالتنصيص على معرفته نعم ولو أبهما بلفظ التعديل على الأصح نعم وكذلك لأبهم لقول حد هني الثقة بذلك يقول حد هني رجل حد هني ثقة بس ناسا ما ولقال هو فلان مفلان حد فلان مفلان وإنما يرد يعني حتى لو أبهم بلفظ الثقة أبهم بلفظ الثقة لأنه قد يكون ثقة عند مجنوح عند غيره، لأنه قد يكون ثقة عنده ومجنوح عند غيره، يعني فلا ينفع ولا يعول عليه إلا إذا إذا سم يعرفت حاله. نعم. الجرح مقدم على التعديل عند التعارض. نعم. لأن لأنه إذا قال ثقة، فغيره قد يكون عنده جرح فيه، والجرح مقدم على التعديل عند التعارض، والجرح مقدم على التعديل. عند التعارض فإذا قال حدثنا الثقة فإنه لا يعول عليه لأنه قد يكون مجروحا عند غيره والجرح مقدم على التعديل عند تعاربهما. نعم ويستدل على معرفة اسم المبهم في عروضه من طريق أخرى ومسمى فيها هذه وال... الطريقة التي يعرف بها المبهم لأن إذا الطرق ويطلع على الطرق المختلفة لهذا هذا الإسناد الذي جاء فيه هذا الراوي فجاء مسمى في بعضها عند ذلك يزول الإشكال ويعرف الشخص بكونه ذكر اسمه بطريقة أخرى من الطرق فهذه الطريقة التي يعرف بها المبهم والفرق بين مجهول العين ومجهول الحال أن مجهول العين من فرد بالرواية عنه شخص واحد وحكمه كالبهم إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه أو من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك سبق بالتعريف أنه, أنه عدم معرفة عين الراوي أو حاله عين الراوي أو حاله يعني فالتعريف فيه ذكر التقسيم أو نشاره للتقسيم وأنه ينقسم إلى مجهول العين ومجهول الحال فمجهول العين هو أن يرويه شخص يروي عن شخص واحد ولم يوثق وتزول الجهالة اذا وثقه يعني غير مرة عنه او وثقه مرة وعنه اذا كان متاهل متاهلا لذلك والتعديل والتوثيق يعني لا يشترط فيه التعدد لا يشترط فيه التعدد يعني حيث لا جرح حيث لا يعرف جرح ووثق فان ذلك يكفي لو لو عدله واحد ولهذا لهذا قالوا في هذا انه يقبل اذا عد شخص غير الذي روى عنه والذي روى عنه إن كان واتقه وكان يعني من أهل يعني من يعتمد عليه في التوثيق فإنه عند ذلك تزول الجهالة وإلا فإنه باق على الجهالة فلا يقبل حديثه نعم ومجهول الحال مجهول العين من فرد بالرواية عنه شخص واحد وحكمه كالمبهم إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه أو من ينفرد عنه إذا كان متاهلا لذلك نعم هو مثل المبهم يعني غير معروف لكن إن وثقه غير من روى عنه أو وثقه الذي روى عنه وحده يعني إذا كان متاهلا لذلك لأن التعديل يكفي فيه واحد لا يشترط فيه أن يوثقه عدد يعني حيث لا يعرف فيه جرح نعم أما مجهول الحال فهو أن يروي عنه رجل فهو أن يروي عن رجل اثنان فصاعدا ولم يوثق هذا هو مجهول الحال الأول روى عنه واحد ولم يعرف توثيقه وأما مجهول الحال الذي روى عنه أكثر من اثنين ولكنه لم, لم يوثق يعني روى عنه أكثر من اثنين ولم يوثق وقم مجهول الحال يعني عرفت عينه برواية من تعجد رواية عنه ولكن يعني نقص يعني منهم قبوله واعتباره أنه لم يوثق نعم ويسمى مستور الحال يعني هذا من أسماءه يعني مستور الحال ويقال مجهول الحال يعني يعني يطلق عليه هذا وهذا نعم وقد قبل روايته جماعة من غير قيد وردها الجمهور نعم قبل روايته من غير قيد وردها الجمهور ويعني يعني ردها الجمهور يعني لا لم يعملوا بها سواء قيل ان روايته لا تقبل أو انه متوقف فيها المهم أنه إن ما قبلت روايته لكن مثل هذا إذا جاء ما يعضده وجاء ما يؤيده من طرق من طرق اخرى يعني تعضده فانه يكون ينتقل من حال كونه متوقفا فيه الى كونه معولا عليه لكن حديثه يعتبر من قبيل الحسن لغيره الحسن لغيره لانه سبق من ربينا ان الحسن لغيره الراوي الذي الذي راويه متوقفا فيه إذا جاء ما يعضده وجاء ما يؤيده من طريق أخرى أو طرق أخرى مجهول الحال قبل روايته جماعة من غير قيد وردها الجمهور نعم. قال ابن حجر والتحقيق أن رواية مستور الحال ونحوه مما فيه احتمال العدالة وضدها لا يطلق القول بردها ولا بقبولها بل يقال هي موقوفه الى استبانة حاله كما جزم به امام الحرمين ومثله من جرح بجرح غير مفسر نعم يعني هذا الذي هذا الذي يعني مجهول الحال يعني ينسخ في روايته أو في قبر روايته وكذلك يعني يعني يعني وشو التحقيق لا ثاني اللي مجهول الحال وثاني مع وكذا ومثله من جرح بجرح غير مفسر وكذا جرح جرح هذا المفسر يعني بأن قيل فيه مقال كلمة فيه مقال هذه ما يدل عنها قد يكون إذا فسر أنه ما, ما له عبارة فإن هذا جرح غير مفسر فيعني هذا مثل يعني مسؤول الحال نعم الوجه التاسع البدعة ما هي البدعة لغة واصلاحها وإلى كم تنقسم مع التعريف وبيان الحكم لما تقول. لأ هم اللي يشاركونه اللي يشاركون بالحكم هذا. المجلس. ليس هنا. ها؟ ما ذكرتموه هنا؟ ما هو موجود؟ في الآخر في آخر الوجه العاشر. ها طيب. البيلة لغة مأخوذة من الابتداع وهو الاختراع على غير مثال سابق. وفي الاصطلاح اعتقاد ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكن عليه أمره ولا أصحابه وتنقسم إلى قسمين وذلك أنها إما أن تكون مكفرة كأن يعتقد ما يستلزم الكفر بأن ينكر امرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو يعتقد عكسه ويحكم وحكم رواية هذا المبتدع الرد مطلقا وإما أن تكون مفسقة وهي ما لم يكن اعتقادها موجبا للتكفير وقد اختلف في رواية هذا المبتدع فقيل ترد مطلقا وقيل تقبل إلا لم يكن داعية إلى بدعته ولم يروي ما يقويها فإن كان داعية إليها وروى ما يقويها ردت روايته وهذا القول هو المختار أعد. البدعة لغة مأخوذة من الابتداع وهو الاختراع على غير مثال سابق وفي الصلاح اعتقاد ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكن عليه أمره ولا أصحابه في البدعة في اللغة يعني ما اخترع مما, مما يعني ما حصل يعني وجودها على غير مثال سابق أو اخترع على غير مثل هذا الانسان قاله بدعه يعني انه في الاصل لا وجود له ثم انه ثم انه وجد واما في الشرع فهو اعتقاد اعتقاد اعتقاد ما لم يكن معروفا اعتقاد ما لم يكن معروفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه يعني لم يكن معروفا وانما هو شيء احدث في الدين من محدثات الامور التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم احداث الامور فإن كل واحدة من بدعه فهو أحدث في الدين وأضيف إلى الدين وليس منه فهذه, فهذه هي البدعه التي هي البدعه في الشرع يعني شيء لا وجود له في كتاب الله ولا سنة رسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو محدثات الأمور فإن هذا يعني ينقش إلى قسمين نعم إلى قسمين وذلك أن منها أنها وذلك أنها إما أن تكون مكفره يعني يعتقد ما يستلزم الكفر بان ينكر امرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو يعتقد عكسه البدعه هي البدعتان بدعة, بدعه مكفره وبدعه مفسقه فالمكفره هي ان يعتقد يعني, شيئ يعني ينكر شيئا معلوم الدين لسان بالضروره يعني بان يعني ينكر الحج مثلا أو ينكر الصيام صيام رمضان فإذا جحد هذا او يعني أو ينكر يعني تحريم شرب الخمر أو غير ذلك من أشياء التي علم من الدين بالضرورة فاذا يعني فإذا حصل منه ذلك يعني اعتقاد يعني شيء لم يكن في اصل الدين وانا اعتقد يعني شيئا أو, أو, أو, او اتى يعني او انكر شيئا معلوم من الدين بالضروره بان جحده ك جحود ركن من أركان الإسلام أو جحود يعني أي شيء معلوم من الدين بالضرورة كتحريم الخمر أو أو يعني أو غير ذلك فإن هذا فإن هذه بدعة مكفرة ولا يقبل لا تقبل رواية من, كان من كانت هذه حالة نعم وما إذا كانت موثقة قبل قال وحكم روايته هذا المبتدع الرد مطلقا وأما أن تكون مفسقة وهي ما يعني هي ترد مطلقة بدون تفصيل ما فيها تفصيل ما فيها إلا الرد لأن مثل ذلك ليس أهل لأن عنه وقد حصل منه يعني اعتقاد ما يكون ما يخرج به من الإسلام ويكون كافرا به نعم ويكون مرتدا أقول مثل هذا مرتدي استافع إنتاب ولا قتل نعم وإما أن تكون مفسقة وهي ما لم يكن اعتقادها موجبا للتكفير نعم هذا تعريف البدعه المفسقه ما لم يكن اعتقادها موجبا للتكفير يعني ليس يعني لا, لا يصل الى حد التكفير نعم. وقد اختلف في روايه هذا المبتدع فقيل ترد مطلقا نعم. وقيل تقبل إن لم يكن داعية إلى بدعته ولم يروي ما يقويها. ما لم يكن داعي لبدع أو لم يروي ما يقويها. لأن هذا شيء وهذا شيء. الداعية شيء والذي غير داعي ولكن روى ما يقويها شيء. يعني فهي فهو صنفان وليس صنف واحد. يعني أو بدل الـ بدل وو. ما يعني ما لم يكن داعي لبدع ما لم يكن يروي. ما لا يكون داعيا لبدعته او لم او يروي ما يقويها وان لم يكن داعيا لان الداعيه لا تقبل روايته مطلقا وما الذي رواه ما يقويها ترد بروايته وان كان يعني شيئاً لا يتعلق بتقويه البدعه فانه لا يؤثر نعم فإن كان داعية إليها او نعم. روى ما يقويها نعم. فإن كان داعية إليها أو روى ما يقويها ترد روايته وأما إذا كان لم يكن داعية وروى ما لا علاقة له بها فهذا هو الذي تقبل روايته نعم. وهذا القول هو المختار نعم. الوجه العاشر سوء الحفظ ما المراد بسيء الحفظ من الرواه وإلى كم ينقسم سوء الحفظ وبما يسمى كل من قسميه وما حكم رواية المختلط ومتى يكون حديث من لازمه سوء الحفظ أو طرى عليه ولم يتميز ما رواه قبل ذلك حسنا لغيره ومن من الرواة تماثل روايته رواية سيء الحفظ في ذلك الحكم نعم المراد بسيء حفظ من الرواه من لم, يرجح من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه وينقسم, وينقسم سوء الحفظ إلى قسمين أولا أن يكون لازما للراوي في جميع حالاته ويسمى الشاذ على رأي بعض أهل الحديث الثاني أن يكون طارئا عليه إما لكبر سنه أو لذهاب بصره أول أول وينقسم سوء الحفظ إلى قسمين. لا أول تعريف. المراد بسيء الحفظ من الرواه من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطائه وينقسمه. هذا هذا هو المجه هذا هو سيء الحفظ. يعني عنده صواب عنده خطأ ولم يترجح جانب إصابة على جانب خطأه. وذلك من ترجح جانب خطأه على على على على صوابه. فإذا تعريفه من لم يترجح جانب إصابته على خطي هذا هو سيء الحفظ وينقسم إلى قسمين يعني قسم سوء الحفظ ملازم له سوء الحفظ ملازم له باستمرار والثاني أن يكون طرأ عليه بسبب من الأسباب بأن يكون كبر وتغير حفظه أو يعني حصل له يعني احتراق يعني كتب مثلا احترقت كتبه فرجع إلى حفظه ويعني لم يكن يعني عارفا بما في كتبه فساء حفظه فصار هذا يعني هذا طارئا عليه شو الحفظ فالذي الذي طرأ عليه شو الحفظ ينظر إلى من روى عنه قبل ويسمى المختلف وإذا وينظر إلى من روى عنه قبل الاختلاط، فمن عرف أنه راقب الاختلاط تقبل روايته، ومن عرف أنه بعد الاختلاط أو لم يعلم بأنه أو لم يعلم بأنه قبل الاختلاط أو بعده، فهذا هو الذي يعني لا يعول على روايته ويتوقف فيها، وأما إذا كان يعني الذي راه قبل الاختلاط، فهذا لا أثر للاختلاط لأن التحديث حصل قبل أن يطرع عليه ذلك الشيء ومن أمثلة يعني المختلطين باللهيعة عبد الله باللهيعة فإنه يعني رمي بالاختلاق وفما وقد ذكر في ترجمته كما ذكر الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب أنما جاء عن طريق العباد إلى الذين يعني هم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن مسلمة القانبي وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزجيذ المقري هؤلاء العباد إلى الاربعه اللي قال عبد الله يعني روايتهم قبل الاختلاف فإذا جاء في الاسناد ابن لهيه ويري عنه واحد من هؤلاء الأربعة فإن, فإن ذلك لا يؤثر لأن هؤلاء, هؤلاء رواوا عنه قبل الاختلاف ومثل ذلك ايضا وثيبه بن سعيد فإنه روى عنه قبل الاختلاط فإذا جاء أو عرف الرواة لاي راو مختلط وانها قبل الاختلاط قبلت وان كانت بعد الاختلاط فانها لا تقبل نعم. وينقسم سوء الحفظ إلى قسمين نعم. أولا أن يكون لازما للراوي في جميع حالاته نعم. ويسمى الشاذ على رأي بعض أهل الحديث نعم. ثانيا أن يكون طارئا عليه إما لكبر سنه أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء ويسمى المختلط يعني, يعني أو عدمها احترقت كتبه أو عدمها يعني أنه فقدها سرقت أو حصل أي شيء غير الاعتراق يعني كان يعول على كتبه ثم كتبه فقدت بإما باحتراقها أو بسرقتها أو يعني تلفها يعني حصل يعني شيء يعني يتلفها بأن يعني صارت في ويعني ذابت بحيث لا يعرف يعني لا يستفاد منها يعني أي طريقة يعني حصل فيها يعني ذهاب الكتب فهذا هو الذي يعني يكون سبب الاختلاط والحكم في رواية المختلط ان ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل وإذا لم إذا تميز قبل وإذا لم يتميز توقف فيه ما. وإذا توبع حديث من لازمه سوء الحفظ أو طرى عليه ولم تتميز روايته بمعتبر فوقه أو مثله صار حديثهما حسنا لغيره يعني هذا يعني الذي هذا سيء الحفظ سواء كان لازما أو طارئا يعني إذا وجد ما يعبده من طرق أخرى يعني فإنه ينتقل من كونه متوقفا فيه الى كونه مقبولا ويسمى الحسن لغيره يعني ليس حسنا لذاته وانما لما عضده من الطرق الاخرى التي جاءت مؤيده له لكنه يختلف عن الحسن لذاته بأن يقال إنه حسن لغيره لانه بدون هذا الغير لا يكون حسنا فلما وجد هذا الغير الذي عضده وتأيد به صار حسنا لغيره نعم ومثل رواية هذين الموصوفين بسوء الحفظ في هذا الحكم بعد المتابعة رواية المستور والإسناد المرسل وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه يعني هذه مثال يعني المجهول مجهول المجهول هذا مجهول هذا السيد حفظ سواء كان لازما طارئا يعني متوقف فيه وإذا جاء من يعضده فإنه ينتقل من كونه متوقف لكون حديثا حسنا حسنا لغيره مثل مثله ذلك المستور ومجهول الحال مجهول الحال الذي روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق فإنه يعني وجود يعني ما يعضده ينتقل من كونه متوقفا فيه إلى كونه حسنا حسنا لغيره وكذلك المرسل الذي قال في الصحاء التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ويحتمل أن يكون الساقط تابعيا ولو كان الساقط صحابيا لا يؤثر كما عرفنا فيما مضى وانما المحذور في أن يكون الساقط تابعيا والتابعي يكون يحتمل ان يكون ثقة وأن يكون ضعيفا فكذلك فالمرسل يعني متوقف فيه وإذا وجد ما يعضده فإنه ينتقل من كونه متوقفا فيه لكونه كونه مقبولا وكذلك المدلس وكذلك المدلس فإنه إذا وجد ما يعضده فإنه يعني يعول عليه ويكون حسنا لغيره يعني هذه يعني عدة صور كلها بانتقالي المتوقف فيه إلى كونه حسنا لغيره يعني بهذه الأشياء التي عطيته وهي ومثله, ومثله قال ومثل رواية هذين الموصوفين بسوء الحفظ في هذا الحكم بعد المتابعة رواية المستور والإسناد المرسل وكذا المدلس نعم هذه هذه هذه مثل رواية مجهول الحال ومجهول رواية سيء الحفظ الذي لازمه سوء الحفظ أو طرأ عليه إذا وجد ما يعضده هذه عدة صور ينتقل فيها الحديث الراوي من كونه متوقفا فيه إلى كونه يعني معتبرا ويكون الحديث الذي جاء من طريقه حسنا لكن لغيره لا لذاته نعم انتهى نعم, نعم؟, نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على العبد والرسول لابن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نريد نسمع ال... الذي حصلت الاقامه في الأمس ونحن عنده وهو وهو مكر السنة وأنه يعني منكر السنة أنه كافر وأنه ليس من اهل الإسلام لأن السنة وحي من الله عز وجل فنريد أن نسمع كلام السيوطي الجميل القوي الذي هو في الحقيقة من أقوى ما, ما قيل فيه سوء يعني سوء حال من أنكر السنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه ثقتي وسلام على عباده الذين اصطفى اعلموا يرحمكم الله أن من العلم كهيئة الدواء ومن الآراء كهيئة الخلاء هذه كلمة جميلة جدا كهيئة الخلاء العذرة هذه ما تذكر عند الضرورة فكذلك بعض الآراء وهذا رأي من الآراء هذا من رأي من الآراء التي لا تذكر إلا للضرورة وإلا فإنها يتنز عن ذكرها وعن التلفظ بها لكنها لكن كم يقول هذا شر لا بد منه يعني يكون الإنسان يعني يتلفظ بالشيء لبيان يعني سوءه وبيان بطلانه نعم ومن الآراء كهيئه الخلاء لا تذكر إلا عند ضرورة عند داعية الضرورة وأن مما فاح ريحه في هذا الزمان وكان دارسا بحمد الله تعالى منذ أزمان هذا السيوطي توفي في سنة, سنة يعني في أوائل القرن العاشر نعم وهو أن قائلا رافضيا زنديقا أكثر في كلامه أن السنة النبوية والأحاديث المروية زادها الله علوا وشرفا لا يحتج بها وأن الحجة في القرآن خاصة وأورد على ذلك حديث نذكرنا في الدرس الماضي أن الذي ينكر السنة ويقول لا يأخذ إلا بالقران يقال له من أين عرفت أن الظهر أربع ركعات وأن العصر أربع ركعات والمغرب ثلاث والعشاء اربع والفجر ثنتين هذا ما يوجد في السنة إذا يعني ما عندي شيء يعتمد عليه في صلاته الصلوات الخمس التي هي أعظم أركان السلام على الشهادتين هذه ما عرفت إلا عن طريق السنة ما في القرآن بيان أن الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والفجر ثنتين هذا لا يوجد إلا في السنة ولهذا منكر السنة منكر للقرآن منكر لقوله صلى تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نَاكُمْ عنه فانتهوا نعم وأورد على ذلك حديث ما جاءكم عني من حديث فاعرضوه على القرآن فإن وجدتم له اصلا فخذوا به وإلا فردوه هكذا سمعت هذا الكلام بجملته منه وسمعه منه خلائق غيري فمنهم من لا يلقي لذلك بالا ومنهم من لا يعرف أصل هذا الكلام ولا من أين جاء فأردت أن أوضح للناس أو أن أوضح للناس أصل ذلك وأبين بطلانه وأنه من أعظم المهالك فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة روى الإمام الشافعي رضي الله عنه يوما حديثا وقال إنه صحيح فقال له قائل أتقول به يا أبا عبد الله فاضطرب وقال يا هذا أرأيتني نصرانيا أرأيتني خارجا من كنيسة أرأيت, يا أرأيت في وسطي زنارا. أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به وأصل هذا الرأي الفاسد أن الزنادقه وطائفة من غلاة الرافضة ذهبوا إلى إنكار الاحتجاج بالسنة والاقتصار على القرآن وهم في, ذلك وهم في ذلك مختلف المقاصد فمنهم من كان يعتقد أن النبوة لعلي وأن جبريل عليه السلام أخطأ في نزوله إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ومنهم من أقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة ولكن قال إن الخلافة كانت حقا لعلي فلما عدل بها الصحابة عنه إلى أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين قال هؤلاء المخذولون لعنهم الله كفروا حيث جاروا وعدلوا بالحق عن مستحقه وكفروا لعنهم الله علي رضي الله عنه أيضا لعدم طلبه حقه فبنوا على ذلك رد الأحاديث كلها لأنها عندهم بزعمهم من رواية قوم كفار فانا لله وإنا إليه راجعون وهذه آراء ما كنت أستحل حكايتها لولا ما دعت إليه الضرورة من بيان أصل هذا المذهب الفاسد الذي كان الناس في راحة منه من أعصار وقد كان أهل هذا الرأي موجودين بكثرة في زمن الأئمة الأربعة فمن بعدهم وتصد الأئمة الأربعة وأصحابهم في دروسهم ومناظراتهم وتصنيفهم للرد عليهم وسأسوق إن شاء الله تعالى جملة من ذلك والله الموفق يكفي يعني هذا كلام يعني من أقوى ما يكون من الكلام يعني فيما يتعلق بأن قبح يعني هذا الرأي وقبح يعني هذا المذهب أو الكاشد الفاسد الذي يعني فيه يعني عدم الانتفاة بالسنة وعدم الاشتغال بالسنة لأن أكثر الأحاديث أكثر الأحكام ما جاءت إلا في السنة أكثر الأحكام جاءت في السنة جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق أفعن الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين المسلمين أجمعين آمين إذا قال بعض العلماء يعني عندما يحكي يعني مثل هذا الكلام الذي ذكره السيوطي عن غلاة الرافضة الذين قالوا يعني يعني في علي وأنهم غلوا فيه وقالوا فيه ما قال قالوا, قالوا قال إن الذي قالوا أن جبريل خان وأنه حول إلى علي أو قول أو غير ذلك من قال قال فيه كفر بارد لا يطفئه إلا حرارة السيف في كفر بارد لا يطيعه الا حرس السيف نعم يقول السائل حفظك الله تعالى فضيله الشيخ إذا ورد حديثان مرسلان هل يرتقيان الى درجة الحسن لغيره نعم إذا كان, إذا كان يعني موضوعهم واحد نعم الفقهاء لان هذا هو معنى كونه اذا جاء يعني مثله إذا جاء مثله يعني يعني المدلس إذا جاء من طريق أخرى وكذلك المرسل إذا جاء من طريق أخرى وكذلك شيء الحفظ المتوقف فيه إذا جاء من طريق أخرى كل ذلك هذا هو معنى كونه ينتقل يعني هذه الأصناف الأربعة يعني إذا حصل اعتراضها بطريق أخرى في نفس الموضوع فإنه ينتقل من كونه متوقف فيه إلى كونه حسنا لغيره يقول ما وجه الفرق بين المبهم ومجهول العين المجهول العين يعني اسمه موجود لكن ما عرفت عدالته لكن المبهم اسمه مو موجود المبهم لا يوجد اسمه رجل فلان يعني هذا هو ذاك عرف اسمه لكن يعني ما روى عنه شخص واحد ولم يوثق فإنه يعني لم تعرف حقيقته أو يعرف يعني ما يخرجه من كونه مجهولا إلى كونه معلوما لكن إذا وثقه غير من انفرد عنه أو هذا المنفرد عنه وثقه وكان من أهلي يعني التوثيق ويعول على كلامه لأنه يخرج من كونه مجهول عينًا لا كونه موثقة لأن التوثيق يفيه واجد كما ذكرنا يقول بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ما معنى قول الحافظ في النخبة وصنفوا فيه الموضح وكذا قوله الموضح يعني كتاب الموضح للموضح لتفريق نعم نعم جمع التوقيف في النعوت نعم هذا الخطيب ال نعم نعم يسأل ش يقول وفي الوحدان يعني هو هذا الذي الذي فيه لا يروي عنه إلا واحد نعم وصلى الله عليكم يقول السائل ما الفرق بين تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ تدليس الإسناد هو يعني سقوط راوي يعني أن يروي عن شيخه ما لم يسمع منه بلفظ مهم من السماء كعانه قال واما تدريس الشيوخ بان يذكر يعني شيخه بغير ما, بغير ما اشتهر به مثل ما جاء عن ذكر الكلبي الذي يعني يأتي بعدة, بعدة صيغ يعني فتدريس الشيوخ يعني كون الراوي يبهم شيخه او يذكره بغير ما اشتهر به بأن يكون الشهرة التي فيها حيفها وأتا بألphاظ أخرى هي صحيحة مضافة إليه لكنه غير مشتهر بها يعني غير مشتهر بها يعني يكون مشتهر بب بلقب أو شهر مشتهر بالنسبة ثم ااا يحدث أو يحدث أبوه يضيفه إلى إلى إلى جد من أجداده يعني هذا هو تدريس الشيوخ يعني أن الراوي يدلس في شيوخه بأن يذكرهم في غير ما اشتهروا به يقول السائل فضيلة الشيخ هل تسمية الراوي شيخه بغير ما اشتهر به يعتبر تدليسا ويكون فاعله مدلسا لا, لا, لا هو يعني هو يقال تدليس يقال تدليس ولكن رواية مقبولة أقول رواية مقبولة ولكن هذا من الخطأ لانه على الطريق وعم على الناس يعني ما حتى حتى يعني بعض الناس قالوا انه مجهول لانه ذكر بغير ما استهر به يعني شيخه ففي ثقات يعني اقول في ثقات مثل ما ان المدلسين في الاسناد يعني في ناس ثقات يعني فمثل الثوري من اتقاد ومن, ومن المتقنين يعني وقد جاء عنه أنه وصلوا بتدليس وكذلك تدليس الشيوخ يعني يحصل في, في أحد, أحد الرواه ذكره في التقريب أنه راحا قال وكان معروفا بتدليس الشيوخ نعم مروان المعاوية الديزاري نعم قال وكان معروف بتدليس الشيوخ في التقريب شوف كلمة في التقريب ماذا قال فيه؟ قال مروان ابن معاوية ابن الحارث ابن اسماء الفزاري أبو عبد الله الكوفي نزيل مكة ودمشق ثقة حافظ وكان يدلس أسماء الشيوخ من الثامنة أخر إلى أصحاب الكتب الستة الثقة حافظ يعني هذا يعني فيه باستعميه فيه يعني توعير الوصول إلى يعني معرفة الشخص يعني بكونه يذكر بغير ما اشتهر به يذكر بغير ما اشتهر به بأن يذكر اسمه كنيته ولا يذكر يعني شهرته التي اشتهر بها أو غير ذلك أو يحدث يعني اسم أبيه وينسبه إلى جد بعيد نعم لا يعني الذهب في الميزان مه؟ الذهبي مه؟ في ميزان الاعتدال في ترجمته ترجمة نروان نعم نعم. نعم يقول كان ثقة عالما لكنه يروي عمن دب ودرج عن دب ودرج فيستأنى في شيوخه إيش فيستأنى فيستأنى نعم نعم يتأنى يعني هو في شيوخه نعم نعم وهو قال عنه في تقريب ثقة حافظ وخرج إلى الكتب الذهبي الذهبي رحمه الله في كتابه الميزان يقول ان فيه أناس ثقات ما ذكرتهم لقدح فيهم وإنما ليدافع عنهم وإنما ليدافع عنهم حتى قال يعني العقيلي يعني كان قيقش في كلامه كان يتكلم في عريب بن مديني قال أمالك عقل يا عقيلي تتكلم في فلان الذي قال فيه البخاري كذا وقال فيه كذا وكذلك يعني آه آه ابن ابي حاتم ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن ابي حاتم امام من اب ابن امام امام ابن امام قال يعني ما ذكرته لجرح فيه عندي ولكن لكون لكون فلان ذكره في كتاب الضعفاء فبئس ما صنع ذكره في كتاب الضعفاء فبئس ما صنع يعني ذكره ليدافع عنه ثم ذكر جماعة وذكر القدح الذي فيه أنه كان يقدم عليا على عثمان في الفضل وهذه مسألة ذكر شهر سامة تيمية في آخر, في آخر العقيدة الوسطية أن هذه لا يبدع فيها أقول لا يبدع من قال بها يعني قال بها جماعة من العلماء ولكن يبدع بها الخلافة من قال إن عليا أولى من عثمان بالخلافة قال فهو اضل من حمار أهله وذلك وذلك لأنه يعني يعني قال قولا يخالف ما اتفق عليه الصحابة وما صار عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من, من تقديم عثمان على علي أما تقديمه في الفضل فكما هو معلوم قد يولد المفروض مع وجود الفاضل قد يولد المفروض مع وجود الفاضي والرسول صلى الله عليه وسلم ولا عمرو بن العاص ومعه يعني كبار الصحابة وهم أفضل منه فتولية المفضل مع وذو الفضل هذه لا إشكال فيها ولكن إشكال مخالفة ما صار إليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فالعيب الذي فيه أن أبو الفضل السليماني هو أبو الفضل السليماني قال ذكره في كتاب أبو عثا بسماصة ثم قال إنه أنه من أجل أنه جاء عنه تقديم علي على عثمان في الفضل قالوا هذه مسألة يعني قال به جماعة وذكر منهم الأعماش وعبد الرزاق وعدد يعني منهم يعني كانوا يقولون بهذا القول ولا يجرح يعد, يعد ذلك قدهم فيهم فكتابه يعني رحمه الله يعني فيه ضعف وفيه غير ضعف ولكن هؤلاء الثقات ذكرهم ليدافع عنهم وهو نفسه صرح بذلك ونص على ذلك أما الحافظ بن حجر, بن حجر رحمه الله في كتاب الميزان في لسان الميزان فهذا له ميزة خاصة وهي أن أن كل من كان في يعني من رواة الكتب الستة لا وجود له في لسان الميزان يعني الرجال اللي في التقريب لا وجود لهم في الميزان في اللسان لأن من شرطه أنه يذكر ناس لا وجود لهم في الكتب الستة ولهذا إضافة جديدة للروات والتراجم يعني اللي هو اللسان الميزاني يضمه إلى التقريب فالرجال اللي في هذا غير رجال في هذا يعني معناه أن هؤلاء رجال وهؤلاء رجال بخلاف يعني كتاب الذهبي فإن فيه في التقريب وفيه من خارج التقريب فيه من هو من رجال الكتب الستة وفيه من هو خارج رجال الكتب الستة لكن كتاب الحافظ بن حجر لسان ميزان كل الذين فيه لا وجود لهم في الكتب الستة ولا وجود لهم في التقريب فهم يعتبرون إضافة, إضافة أسماء رجال يعني إلى كتاب التقريب والى ما الكتب الاخرى التي مثل كتاب التقريب فهذه من يعني, من ميزات يعني هذا الكتاب أنه مشتمل على اضافه جديدة رجال لا وجود لهم في هذه الكتب التي هي وما تفرع وما تفرع عن التقريب من الرسول التي يعني قبل التهذيب التهذيب وتهذيب الكمال والكمال نعم يقول السائل فضيلة الشيخ من ينقل عن المشايخ فيقول سمعت وهو إنما سمع عن طريق التسجيل الصوتي ايه من ينقل عن المشايخ فيقول سمعت وهو إنما سمع عن طريق التسجيل الصوتي هل يعد تدليسا؟ يعني إذا كان النهق سمعته والاتصال لا شكري تدليس لأن, لأن هذا التسجيل يسمعه يعني بعد بعد عشرات السنين وبعد أن يمضي عصر يعني ذلك يعني هؤلاء يعني فهو يسمع يعني فيه ناس يعني ماتوا وما أدركناهم ونسمع صوتهم فما فليس يعني معناه بين بينه مسافة طويلة فإذا كان فيه ايهام لا شك في إن يقول السائل جاء في تعريف البدعة اعتقاد ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدل هذا التعريف على حصر البدعة في الاعتقاد فقط هي البدعة سيكون في الاعتقاد لأن غير الاعتقاد قال فسق لأن فيه فسق وقد مر من وجوه الطعن فراوي كون فاسقا يعني في فسق وفي بدعه يعني هذا يعني الفسق يتعلق بالشهوات وب يعني أمراض أمراض أمراض أمراض الشهوات واما البدعه فهي امراض الشبهات يعني امراض البدعه هي من امراض الشبهات والفسق يعني من امراض يعني الشهوات نعم يقول بارك الله فيكم فضيله الشيخ هل الحديث الضعيف ضعفا يسيرا الذي يمكن أن يتقوى بطريق آخر يجب أن يكون الطريق الآخر مثله في الضعف لا يكون يعني هو مو مو ضعيف متوقفا فيه يعني ما يقال أنه ضعيف وانما هو متوقف فيه يعني فإن يكون مثله أو أعلى منه ما يكون انزل منه هذا زائر يسأل ويقول حفظك الله ما هي أسباب الصرع وكيف يكون العلاج منه والله أنا ما ما لي خبرة بهالموضوع هذه أقول الصرع يعني العلاج الرقية الرقيه في الشرعيه وأما يعني الصرع حصول الصرع هذا هذا أقول هذا بلا يعني وليحصل أقول لبعض الناس الله الله يشفي كل مبتلى نعم وهذا زائر آخر يسأل يقول هل يأثم المصلون إذا كان الإمام يبدل حرفاً بآخر إذا إيش إذا كان الإمام يبدل حرفاً بآخر فيقرأ العزيز الزاي يقراها زال العزيز لا يسلبونك أقول مثل هذا مثل هذا لا ينبغي أن يكون إماما وإنما يكون إماما الذي ينطق بالحروف ويعني فإذا كان إماما لمثله يمكن لكن إذا كان هذا الـ الـ الذي على لسانه يمكن التخلص منه وذلك بأن يعني يرتب نفسه أو يعني يعمل على أنه يحسن النطق وذلك بالتكرار يعني على الصواب يعني بحيث يزول عن ذلك المحذور وإلا فمثل هذا لا يصلح أن يكون إماما ماذا بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هل يجوز تعلم النحو على أشعري متمكن في علوم الآلة إلا أنه لا يدعو إلى أشعريته ولا يخرج في درسه عن النحو ولا يوجد عندنا مثله على عقيدة صحيحة إذا كان وجد من يكون على عقيدة صحيحة هو الاولى وصلت خير من النوم لكن إذا كان ما وجد ولسان يعني مأمون أنه ما يعني يضره ويتضرر منه بكونه يفسد عليه عقيدته ما في بأس ما في بأس يعني يأخذ عنه يعني علم النحو الذي هو مجد. الذي قد أجاد فيه لكن إذا كان يخشى عليه لا يجوز له لأنه يريد أن يعني يحصل شيئا فيبتلى بما هو